بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا تبلي ونكيا نم نربيت عما نتوكو كرا ربيت دي بي اعلى نفس المؤمناتوني يروقري نغفلتي نعبت الرامة يجادتي وانسل عدلقو قبدو يفتيتنين الرقب عبد نما مؤمنا كاكيسي سا إفادة كاكيسي أرقو كربي إساء إيجلوه كربي إساتي فقد أبتوه وانهم ده كربي إساتي فقد أبتوه يروغري وانتونك كاناك إرهان أرقمت عاتهو داد فيه وفيادة مليء داد فيه دمك مليء داد فيه قفلا إساس نره وفيادته مويتك إساس نره لعبته تقصير إساس نره أرار ما ربي انقلته غرك له ربي سات ديبي ندامه حال استفار ربي انقتلوا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم هم منصورون ورى ربي سداتو يو شيطان كرار ريسام ميسه بدي وهي تسانجالجي تدفني في عاده ربي ثاني ذكرني راته بثني جده ربينك يا سبحان وتعالى غفلا قلبي مسلمه ارتي هندن ديويد يمتن قلبي مؤمنا جال لربي تنسجوتي صدى ربي تن قلبي مؤمنا جال في سدر ربي تنسجوتي حاته قلبي تنرايرو غري وانت تقطقنلو غفلا قلبي مؤمنا ارتي كالب المؤمنة قفلاً تنجده ما ألف كالب المؤمنة تنتويه جعل الرب يتفيد ربي يتفيد قفلاً كالب رب الرقرة قلت ردتي مدنا كالب أجاج ربي يفتدتي مدنا يسي دندي إيسا كالب المؤمنة وقال ربي تأمنيه يروهن دايو بنادا استغفاره في كلان يسي بنادا كرا ربي ده بيقولان ربيتي جرجاله دان دليسن ليس جرا ربي توبتشو دان قلب إسرائيله هندا هو بناء طاع ربيتين أجل وراف هملا ربي إسرائيل سان توبتشو راف هلكني وياه الدجاج رضوان ربي يان جعل الرب يقهرك مثل من دكان ربي أمانه وجاء إسحه هنده كيسك ووجهه ربي ورباده جعل الرب وانت في النساء تركان في النساء هن وان ربي جعل الرب يثيهم وجين إسحه هن دنوه والرب جعلك ليثمله جعل النماد في ان تركان فده يروقري المنماد الذي ثنملا وانت إني ربي فجتزم وانت إني آخرات أفضل قرصون حتى رسول ربي أكي من التمس رضى الله بسخة الناس كفاه الله معنة الناس نمن جعل لربي بربعدي حانمن ليت إتدلنوا ربي إتدلن سنماسا أصافق هاجلا ومن التمس رضى الناس بسخة الله نمني جعل لنا ما بربعدي ربي إتدلن سيسي ربي إلآني وفي اللي إتدلنه انما نلقت دلا في ساجرا كنرى كودان من المسلمات قجو فيني اذا نجت وجنت تني على ربي نافدمو جالنا نما قفنا في الديله ميزنتني الا يوجهم ميدان اساسني يهم ميدان غير ربي جعلتني حجته يوتا غرا لمن ما جعلتني دي سجتو تربي سنقبت نما ربيت أمنيك مسلمة. فلرؤساء تكرال لمن أبدام بهيتين إنجرات جتوب. كرا قجيلة فيه، كرا إنجلتان، كرا إنجلتا هنسين، كرا قجيلة سملة. يو ديم الله تعرب بكيه سديم. يو هجت الله قرعاس ربيتي هجت جتيرة. خناف ربي القرآن في ستي ندبتية ننجرة. ورركلك ان نت قجيل ودافيا ليغدي لنا هديهنهم سبولنا وان الله لماعالمقسنين قيثان قجيلت ان نسو كراكين نجد ربي ورغاري حجتي بالجنجرا ترغار سيساتين اوني ساعتين ربي وجه هجراته حل لنا مربي التمنيه وقنته للي حالكنا ربي عليكم ورحمة الله وبركاته